لكي يكون الموضوع متكاملا من جميع جوانبه والاصل في جواز المسح على الخف الاحاديث الصريحه الصحيحة الكثيره ص ح ح ي ة ا ل التي وردت فيه كقبل الديخ زيمه وحبان في صحيحيهما عن ابي بكر انه صلى الله عليه وسلم ارخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله إذا تطهر أن ينفه عليهم وعن جرير بن عبدالله البجري تطهر خفّيه ينفه عليهم أنه جرير فنبث أن وعن بن قال رأيت رسول الامام ل صلى ه ل ل عليه ل ه و س ل ث توضأ ومسع و على خفّيه ر الترمذي ه ا ب خ ا الله عنهما قال الإمام ا ر رضي ي ومسلم ل رحمه الله وكان يعجبهم يعني أ ص ح ا ب عبد الله بن جرير البجلي اصحابه كان يعجبهم هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله عن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين ل أ ن إ س ل ا م جرير كان بعد نزول س و ر ة ا ل م ا ئ د ة ل أ ن ه ا نزلت ثلاث ة ست ورسم بعد هذا فلا يكون ا ل أ م ر الوارد فيها بغسل الرجلين ناتخا للنسخ على الخفين كما ذهب إ ل ى ذلك بعض الناس قالوا إ ن المسح على الخفين كان جائزا قبل نزول ا ل م ا ئ د ة وبعد ذلك لما نزلت آ ي ة الوضوء في س و ر ة المائده ة يَا ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الطَّلَاةِ فَغْسِلُوا الْمَرَاطِقِ وَامْسِحُوا إِلَى إِلَى لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أمر الله بغسل الرجلين وَأَيْدِيَكُمْ فنسخ قُمْتُمْ وُجُوعَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ أمر المسح وَهَذُوا هذا الذي معنا والذي رواه البخاري ومسلم رد على هذا الكلام وذلك أ ن إ س ل ا م جرير كان بعد نزول سوره ة المائدة معنى ذلك معنى ن أ م المائده حدث إ ا راه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وإسلامه كان ا ا عليه من وسلم م نزول صلى ل بعد بعد ة إذن متح رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم على نزلت الوضو فلا خطيه بعد أن نسخى آية لأحاديث المسح على الخطين وروى ا ل إ م ا م ابن المنذر رضي الله ت عن ا ل ى ع ه عن الحسن البصري أ ن ه قال حدثني سبعون من ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ا ل خ ط ي ن ف أ ح ا د ي ث مسح الخفين تكاد تكون من أ ش ه ر ا ل أ ح ا د ي ث التي نقلها أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ حدث بها سبعون رجلا من أ ص ح ا ب رسول الله وقلما وجد عندنا حديث حدث به سبعون من الصحابه ة ب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هو الصحابة الأحاديث التي في طبقة من التي زادت من وتجاوزت درجة وقال ت ت التواتف ج درجة ا و و ز بعض المفسرين في الاستدلال على جواز م ق ص الخف من ا ل ق ر آ ن ل أ ن ق ر ا ء ة الجر إ ذ ا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على غسل الرجلين قلنا إ ن الدليل من ا ل ق ر آ ن قول الله تعالى و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين ع ط ف الله هذه الكلمة بالنصب اي على المغسول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ق ر ئ ت م و ص و ب ة في ق ر ا ء ة أ ك ث ر الرواه ف ي ا ل م ت عطفا على المغسول ولذلك وجب غ س ل ه وقلنا إ ن هناك ق ر ا ء ة أ خ ر ى في قراءه السبع المتواتره ا ن قرئت م ج و ر ه وقلنا ا ا الكعبين ن س بروسكم ح و وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا في تخريج هذه ا ل ق ر ا ء ة في ذلك ان ل و ق ت إذا ك ت م فذكرون أن العلماء حملوا ج ر ه ن ا على الجوار ف ق و ل العرب هذا جحر ضب خرب وعلى حد قول الله تعالى إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم أ ل ي م فقلنا إ ن المؤلم هو العذاب وليس اليوم فكان بمقتضى قواعد ا ل ص ف ة أ ن يقال في غير القرآن طبعاً اني ل ق ر آ طبعا إ ن أ ق ا ف عليكم عذاب يوم ي ن اليم عذاب يومين أليماً فجرت الكلمه للحوار وكذلك في قوله تعالى و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين لكن بعض المفسرين نحن ما ذكرنا هناك لأنه لم يأتي مكانه الآن جاء مكانه بعض المفسرين ما السلام لم هذا جاء قال إن قراءة النصري واضحة أسل يأتي في وجوب الرجل بعض إن واما قراءه الجر فانها إ ش ا ر ة الى زكاه على الخبز وامتحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا كنتم لاجسين لانخفاض فعند ذلك تستقيم ق ر ا ء ة الجر و ق ر ا ء ة النصب ولسنا ب ح ا ج ة إ ل ى ت أ و ي ل ه ا ب أ ن ه ا جره على الجواب بناء على هذا ا ل ر أ ي من التفسير ولكن ا ل ر أ ي ا ل أ و ل في تفسير هذه ا ل آ ي ة و ا ل ر أ ي الصواب وقد تكلمنا عنه ب ا س ت ف ا ض ة عندما تكلمنا على هذا الموضوع في فرائض الوضوء م ص ح ا ل ك ف س ي ن عندنا وعند أ ك ث ر الفقهاء ج ا ئ ز ا في الوضوء بدلا عن غسل ر ج ل إ ن شاء غسل رجله و إ ن شاء ل ب س اتصف ومسح عليه وقول ا ل إ م ا م النووي في المنهاج يجوز في الوضوء المسح على الخفين إ ش ا ر ة إ ل ى هذا اي انه ليس بواجب وليس بمندوب وليس بمكروه بل هو جائز الذي ي س ت م ر ل ط ر ف ه سواء في ذلك فعله وتركه اذا فعله لا يثاب على فعله و إ ذ ا تركته لا يعاقب على تركه وهو تعريف المباح أ ي ان المسح على الخفين مباح لا هو مكروه ولا هو مندوب ولا هو واجب إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة وهي ما إ ذ ا شك ا ل إ ن س ا ن في جواز فعله تردد ويريد أ ن يمسح على الخفين ولكن لو تردد نفسه ليست م ط م ئ ن ة وقلبه ليس مرتاحا الى المسح على القطفين و ك أ ن ه يرى في جواز المسح على القطفين شيء عند ذلك قال العلماء ينجب له ان ي م ت ح على قطفيه حتى يطرد هذا الشك الذي تطرق الى قلبه وهو مخالف لقواعد الشرع اذ امنى الكبتين حديث المسح على تكاد تبلغ مبلغ الاحاديث ا ل م ت و ا ف ر ة ولا يجوز ل ل إ ن س ا ن في هذه الحالة ان ل ل ح ا ة أ يعرض عنها مع ما قد بلغته من القوه والصحه لذلك ينجب له في هذه الحالة ان ل ل ح ا ة أ يمسح على خفين لكي يطرد الوساوس التي تتطرق الى قلبه في موضوع الجواز وعدمه فاذا كان ا ل م س ح مقيما فلو احكم و إ ذ ا كان مسافرا فلو احكم أ ي من حيث ا ل م د ة أ م ا إ ذ ا كان مقيما ف م د ة المسح يوم وليله أ ي بما يعادل اربع وعشرين س ا ع ة من ساعاتنا ا ل ز م ن ي ة ا ل آ ن و إ ذ ا كان مسافرا ف م د ة المسح ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها وذلك للحديث الذي ق ر أ ن ا ه في ب د ا ي ة الموضوع الذي ر ولخبر ا ا صعيحيهما ك ابي عن ب ة انه الله صلى عليه مسلم عن سويس ل ل م ق بن هانئ قال س أ ل ت علي بن ابي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ ي ا م د ل ي ا ل ه ن للمسافر ويوما و ل ي ل ة للمقيم اي ان المقيم يمسح اربع وعشرين س ا ع ة والمسافر يمسح ثمان سبعين س ا ع ة و أ م ا م د ة المسح فمتى ت ب د أ م د مدة المسح على الخفين نحن سنتكلم بعد قليل شروط المسح وشروط الخبز ل ا نتكلم ع ل ى ا ل م د ة متى ت ب د أ م د ة المسح لو ان انسانا توضا و ل ب يتخفين ولكنه ما احدث هل يستفيد من المسح ع الخبزين فاستفاد من هذا لحد ا ل آ ن لم يستعمل الخبزين فلو خلعهما ما يترتب على خدعهما شيء ل أ ن ه ما زال متوضئا بوضوعه ا ل ص ل ي اذا متى يقال للانسان انه قد استفاد من ا ل م س ح على الخطفين متى يجوز له ان يستعملهما متى يقال انه دخل في الرخصه ل ي ما يعتبر أنه قد احدث يحتاج لهما. يحتاج في توضع لهما لهما اذا、أحدث. فاذا توضع الانسان مثلا في صلاة الظهر ما أ ح د ث ل ص ل ا ة العصر ب لبث الخفين ل ك ن لو ما أ ح د ث في ص ل ا ة العصر ما استفاد من الخفين لحد الاخر ما أ ح د ث ل ص ل ا ة المغرب لم يستفد من الخفين ما دخل وقتهما ولان ب س ه م ا ك ا ن ا ف ل ه لو خلعهما ما يترتب عليه شيء ا ن ز المغرب ما أ ح د ث ما يستفيد ا ل آ ن من الخفين في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة ليلا أ ح د ث عندما أ ح د ث وولاده الخفين الان ما يستطيع أ ن يصلي الا يتوضا واذا توضا الان باستطاعته ان يمسح على خ ف ي ن الان صار بامكانه ان يستعمل ا ل ر خ ص ة في المسح على الخفين ولذلك قالوا ان م د ة المسح ت ب د أ من الحدث بعد اللبس فاذا لبس الخفين ومضى عليه اربع وعشرون س ا ع ة لم يحدث فيها ما ب د أ ت م د ة المسح على الخفين نقطه انه كان مسافرا و انه كان في الجهاز كان عنده عمل متواصل اربع مضى عليه اربع وعشرون س ا ع ة لم يستعمل ا ل ر خ ص ة ما دخل الوقت فاذا احدث الان صار بامكانه ان, أن يمسح عليه وان يستفيد منه تبدأ الاربع بداية بعد الحدث والعشرين ساعة من هذه اللحظة بداية اليوم والليلة من ساعة الخب من من هذه طيب إ ذ ا مسح الانسان مسافرا ثم أ ق ا م أ و مسح مقيما ثم ت ا ف ر فكيف يكون حكمه مسح في ا ل ا ق ا م ة وللمقيم يوم و ل ي ل ة أ و مسح مسافرا و ل ل م س ا ف ر ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليهن وكان في السفر فمسح ثم أ ق ا م أ و كان مقيما ثم ت ا ف ر إ ذ ا كان مقيما في ص ل ا ة الظهر مثلا و ا ب ت د أ ا ل ر خ ص ة بالمسعه فمسح م س ح في ص ل ا ة الظهر ثم سافر هل يتم المسح ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليهن ام أ ن ه يتمم المسح على الخفين على مده مقيم او مسح مقيما ثم سافر أ مسح مسافرا ثم اقام في كلا الحالين يمسح مسحا ل م ق ي م لا يستوفي ا ل م د ة وذلك ل ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ش ه و ر ة التي تعرفونها جميعا إ ذ ا اجتمع ا ل ح ض ر والسفر قلب جانب ا ل ح ض ر على جانب السفر هذه ق ا ع د ة ع ا م ة م ط ر د ة في جميع مباحث الفقه وقد مرت معنا نظائر ك ث ي ر ة لا في مباحث م ت ع ج د ة وهنا إ ذ ا مكح مقيما مكح اليوم الظهر ب د أ مجه المسح وسافر غدا ظهرا يجب عليه أ ن يقلعا ق ط ي ب و أ ن ي ق ت د ر ج ل ه اذا كان متوضئا و إ ذ ا لم يكن متوضئا يعيد الوضوء بعد ذلك يلبسهما ويمتح مسح مسافه ثلاثه أليام بالآلية مسافراً ومتح ت أقام ايام ل لنفس م ح و م ي ن ل أقام انتهت ا ل م ح على ا ي م ا ل ي اللذاني متع ه ما يملو شيئ مسح ضمن نطاق الرخطة فاذا أقام انتهت مدة وشرطه شرط جواز المسح على الخفين امران الامر الاول ان يلبسهما بعد كما لطف و ن يكون ا ل خ ك مصالح ا للمساعده في ث ل ا ث ش ر ا ئ ا ل م ر ا ل اول ان ي ل ب س ه م بعد ك م ان الظهر الامر ا ل ث ي ل و ث ث ل ا ن هناك مصالح ل ل ت ع أ ي م ا ي ج ب هو ان ي ل ب س ه ا بعد ان ن ي ت ه ي م ن غسل ر ج ا ل ي س ر ى ت اول ا يمكن ان ي س ر و ن هناك س مصالح ل ل ت ا ل ي م ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف ما يجوز له ان يمسح عليه ل أ ن ه لبس الخف في اليمنى قبل أ ن تكمل طهارته وذلك ب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أ و ل الباب أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ر خ ص للمسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م وللمقيم يوم وليله قال الراوي إ ذ اذا تطهر خفه فلبس إ تطهر فلبس خفيه, إذا تطهر فلبس خفيه والفاء هنا للتركيب فاللبس يجب ان يكون بعد الطهر اذا ت ط ه ر فلبس خ ف ه فالشرط الاول ان يلبسهما بعد كمال الطهر للنص الصريح في هذا واما الشرط الثاني ان يكون الخبث صالحا للمسح عليه. عليه بثلاثة、سور. الشرط الاول شوف أن ي ك وقد ن معنا من الكعبين العظمان الناتئان بين ساتراً محل الفرد. أي الذي يجب غسله غسله رؤوس الفرد الذي الفرد الذي كما مر معنا في باب الوضوء أصابع وهما مر محل ومحل إلى الكعبين. في في أي يجب يجب م والساق وقد تكلمنا عن هذا أ ي ض ا في م ب الخط ح ث ا و و ض ء فيجب في ا ل أ ن يكون ساترا لكل محل ا ل ف ر د ف إ ذ ا تخرق كان مشقوقا ا بحيث ترى منه الرجل ما يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يمسح عليه والمراد بالستر هنا أ ن يكون مانعا لنفوذ الماء إ ل ى البشره وليس المراد بالستر أن يكون م ان ع ا ل ل ر ؤ يكون ة في ي المنع إما أن يكون مانعا ل ل ر ؤ ي ة وإما أن يكون مانعاً لنفوذ مانعا الماء أن ب ا ل ن س ب ة ل ل ع و ر ة في ا ل ص ل بالنسبة لعورة ل ا او ة م ر أ ة يشترط في الثوب ان يكون مانعا ل ل ر ؤ ي ة ما نرى ا ل ب ش ر ة من خلالها من خلال الثوب فاذا اراد ان يصلي واستتر بثوب رقيق من الحرير الرقيق لكنه ليس بشفاف وانما هو كاسم ل لون ا ل ب ش ر ة يجوز له ان يصلي بي ولو لبسته ا ل م ر أ ة يقال إ ن ه ا م ح ت ش ب ة ل أ ن ه حجب عن أ ن ظ ا ر ن ا ر ؤ ي ة بشرتها طبعا مع ب ق ي ة المواصفات ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة أ ن يكون عريضا والشروط الاخرى م ع ر و ف ة ف ب ا ل ن س ب ة للبشر ة ل ل ع و ر ة الشرط أ ن يكون مانعا ل ل ر ؤ ي ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للخبز ليس هذا هو المراد اصلا ش ل ع ا ل م س ح على ا ل ق ب ت ي ن حتى يخفف على ا ل إ ن س ا ن وطاه غسل الرجلين بالماء فلو كان الخف ليس بمانع للماء من الوصول إ ل ى البشره لما استفاد الانسان شيئا في هذه الحاله ر ط الأول أن يكون مانعاً بوصول الماء إلى البشرة ولو كان شفافاً لو ان الانسان ل ب س خبا من البلاستيك الشفاف او من اي م ا د ة اخرى م ر ن ة وكانت ترى منها ا ل ب ش ر ة لا مانع من ذلك ما دام مانعا من وصول الماء الى ا ل ب ش ر ة الشرط الاول ان يكون ف ا ت ر ا لمحل ا ل ف ر ض بحيث يمنع وصول الماء الى ا ل ب ش ر ة فاذا كان مفتوحا من, أعلى من الاعلى إ ذ ا ل ب س ا ل إ ن س ا ن كما يلبس الحذاء من أ ع ل ى ه لا بد أ ن يكون مفتوحا فلو أ ن انسانا نظر إ ل ي ه و ر أ ى كعبيه أ و ر أ ى ظهر قدمي قال ما يضر هذا لان ط ب ي ع ة ا ل خ ف أ ن يكون من الاعلى مفتوحا حتى يدخل ا ل إ ن س ا ن فيه الرجل بخلاف الثوب في الصلاه ة السابقة في مباحث الصلاة نحن معنا جراساتنا أن الإنسان مباحث مر في في لو صلى ب و مفتوح ا لو يعني صدر هنا من مجمع ل ب عند, المجمع عند لو انه ل ع ق لو ن كان مفتوحا وركع ورويت منه عورته وكانت حيث ترى العوره ة تبطل ت ل ص ا ت ب ص ل صلاته حينما يركع لان هذا المكان من ش أ ن ه ان يغلق فكونه فتحه وتهاون به يؤدي الى ابطال الصلاه لكن لو رويت عورته من الاسفل من اسعد الثوب م ا يضره هذا وفي كثير من الحالات حينما يكون ثوب ا ل إ ن س ا ن ق ط ي ر ا نوعا ما أ و أ ن ه يرفع ويسجد ترى يرى الشيء من فخذه م ا يضر هذا و لا يقصد صلاته ل أ ن ه لا يمكن له أ ن يقتلا فخذه في هذه الحاله ة ب م ك ا ن ما الله تعالى لم يكلف هذا أقول وأن يكون مستحيل لكن يكلف الطبيعة أكثر من الاسفل لو ب ي شيئا ا رؤي ي الثراوين ا ما صلاته ما صلاته إذا لبس هل تبطل تبطل ر الشيء الطبيعي الذي يرى من, أسفل في حالة السجود. لأن طبيعة أن يكون من الاسفل ل حتى يفصل س لخلاف الأسفل لو رؤية ي من المسح ي ما يجوز ان يمتع عليه ل أ ن ه فيه التعاون ب إ م ك ا ن ه أن يشده ب إ م ك ان ه أن يخيط ب إ م ك ا ن ه أن ي س ت ع ه فلو رؤي من ا ل أ ع ل ى م ا يضر إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون سافرا لمحل الفرد الذي يجب غسله من القدمين الشرط الثاني أ ن يكون طاهرا فلو ك اتخذ ن نجسا ا لو من جلد ميته قبل ا ل ج ب ا غ ما يجوز ان يمتع عليه ل أ ن ه ن ج س ل ن حتى لو مسح عليه ما يجوز ان يصلي فيه فهو لا يجوز ان يمتع عليه ولا يجوز له ان يصلي فيه بخلاف ما لو كانت عليه نجاسه ا إلى طبعاً ا ل م س ي الفرض ان يكون في ا ل أ ع ل ى فمتع على أ ع ل ى الخبز صحيح أ ن ليس باستطاعته أ ن يصلي ل أ ن أ س ف ل خبز توجد فيه نجاسه ولكنه باستطاعه ت أ ن يغسل النجاسه وان يصلي أ و باستطاعه ت أ ن يستبيح ما يحرم فعله بدون طهاره لو متى على خبي وفي اسفل قدمه نجاسه يجوزه ان يلمس ا ل ق ر آ ن يجوز له ان يحمله ل أ ن ه متوضع و إ ن كان يوجد في اسفل خطفه نجاسه فاذا فرق, فرق كبير ما بين ا خ ب ز النجس وما بين الخبز المتنجس النجس لا سبيل إ ل ى تطهيره بعد اللبس أ و أ ث ن ا ء اللبس ولكن المتنجس هناك سبيل لا تطهير ب أ ن ي ب خ ل و ا ل إ ن س ا ن فالشرط الثاني أ ن يكون ص ا ه ر ا والشرط الثالث أ ن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه عند الحط والترحال يعني ان المسافر يضع رحله يتنقل يمشي ويستريح اثناء ا ل زراعته قد يتنقل مسافات ق ص ي ر ة جدا حول ل ا ا خ ي من م اجل الاحتصاب او الاحتشاش او من اجل مصالح اخرى اثناء السفر فلا يتخرق ا ل خ ط ز عليه ك أ ن ه إ ذ ا كان إ لبث ى ا ل خ ط ز وكان هذا ا ل خ ط بمجرد مشيه به على الرمال سوف يتقطع فلا س ت ج ي د ا ل إ ن س ا ن من المشي على ا ل خ ط فالشرط الثالث أ ن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه وهناك شرط رابع لكنه ضعيف والمفتى بخلافه وهو أ ن يكون حلالا أ ي أ ن لا يكون مغصوبا قالوا الذين قالوا بهذا القول الذين بهذا فلا يكفي ا ل م ت ح على المغصوب ل أ ن ه ر خ ص ة ونحن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة الرخص لا تناط و بالمعاصي فلو أ ن إ ن س ا ن ا سافر ل ل م ع ص ي ة لا يجوز ان يتلخص في هذا السفر ب أ ن يقصر فيك ولو سافر ل ل م ع ص ي ة لا يجوز له أ ن يقصر ا ل ص ل ا ة أ وان يجمع أ و أ ن ي أ ك ل ا ل م ي ت ة فيما لو اضطر إ ل ي ه ا لانه عاص بسفره فلا يجوز له ان يترقب الرخص لا تناص بالمعاصي فقال صاحب هذا القول الضعيف ان ل خلط ذ ي في القبط أ يكون حلالا اي اذا كان مغصوبا ما يجوز المسعى عليه او كان مما لا يجوز للانسان لبسه قال ما يجوز له ان يمسع عليه وذلك لانه خف رخصه والرخص لا تناص بالمعاصي ولكن ج م ه و ر أ ص ح ا ب ن او أ ج م ه و ر ا ل ف ق ه ا ء قالوا ب أ ن ه يجوز ا ل م س ؤ ع ل ي ه و ل و كان مخصوبا ونظير هذا ما لو ا غ ت ف ب ا ل إ ن س ا ن م ع م و ت ه ب ع ب ي هل يجب ان يكون حرام و ء ص ح ي ح لو أ ن إ ن س ا ن ا ل ا خ ذ مصلى ا ة إ ن س ا ن قهر ا علي ه أ و طلبته من ب ي ت ه ودخل ب ي ت ه وفللا ولا تصحيح مع ان ي هذا حرام وهنا قادوا المسح على الخفين هنا جائز يستبيح به الرخص مع كونه قد فعل حراما ف ل ا ن اغتصب هذا الخف او ان احدنا اغتصب خ ف ل اخر ولبس و م ت ع عليه فعله حرام هذا ولكن يجوز له ان ي م س ع عليه وان يترخص به ما يترخصه في الخف الجائز الحلال ف ر ق ليش, الفرق؟ ليش هذا ولم <تصفيق> للانسان هذا اجدناه نجد أ ن يقصر ا ل ص ل ا ة في ح ا ل ة ا ل م ع ص ي ة قلنا ر خ ص ة لا ت ن ا ط بالمعاصي ر خ ص ة و أ ن تسافرت ل ل م ع ص ي ة فالرخص لا ت ن ا ط بالمعاصي ما يجوز لك أ ن تقصر ما يجوز لك أ ن تجمع ما يجوز لك أ ن ت ق ص ر فهذه م ع ص ي ة ليش هناك قلنا له لا يجوز لك أ ن تترخص وهنا أ ج ز ن ا له أ ن يترخص ق ا ل ص ر ف بين الاثنين أ ن الخف تستوفى به ا ل ر خ ص ة وليس هو المجوز ل ل ر خ ص ة في ح ا ل ة السفر السفر هو المجوز ل ل ر خ ص ة كونه مسافر هو الذي يجيز له الفطر كونه مسافر هو الذي يجيز له الجمع كونه مسافر هو الذي يجيز له القصر السفر هو المسبب ل ل ر خ ص ة بينما لبس خصمه مسبب ل ل ر خ ص ة استوفى به ا ل ر خ ص ة ب و ا س ط ة ا ل خ ب استوفي ا ل ر غ ض ة لكن ليس هو المسبب ل ا ت ب إ م ك ا ن ك أ ن تلبس بامكانك أ ن لا تلبس ل ب س ت ف و ل يسبب لك ا ل ر غ ض ة ولكنك أ ن ت س ت و ف ي ت ا ل ر غ ض ة ب ه ذ ا اللبس ولذلك فرق الفقهاء ما بين تلك ا ل ر غ ض ة وهذه ا ل ر غ ض ة لو كان الخط هو المسبب ل ل ر غ ض ة لقلنا لا يجوز للانسان ان يمسح على الغبط اذا كان مغصوبا لانه يكون عاطيا فيه والمعاصي والغبث أو من أو ذهب أو أنه كان منسوجا أو المتخذ الحرير حرام الخبث المتخذ كان بالذهب الفطة حرام الرجل على ذهب من مع من أنه أنه ينفع فطة ل أ ن ه ليس المسجد ل ل ر خ ص ة و إ ن م ا تستوفى به ا ل ر خ ص ة ولهذا نظائر ك ث ي ر ة ومباحث مشهوره في اصول الفقه ر إذن في الشرطان المعتبران في ي المتفق ل ما عندنا الشرط الأول الخف ساترا لمحل أن يكون محل الفرق والشرط الثاني أن يكون عليه ولهذا الأمر الثاني ثلاث بالنكه ولهذا شرائط الأولى أن يكون ظ الشرط ه ر ا ا ث الثالث ا ذاترا مما تتابع ا ن أن يكون فرضي. أن يكون مما يمكن ي فرضي ة لمحل ل م ي عليه عقل ا ش ا ل أ و ل و أ ن يلبس بعد ك م ا ذي الطهاره والشرط الثاني له ث ل ا ث ة ش ر ا ئ ب هذه التي ذكرناه ف إ ذ ا كان منسوجا من القماش هذا الذي نلبسه نحن ا ل آ ن ولكن هذا النسيج لا يمنع نفوذ الماء النسيج نوعان هناك نسيج يمنع نفوذ الماء ا ل خ ب ز المتخذ من ا ل د ي ب ا ئ ح ر ي ر الصفيق سميك يجوز ان نفعلها لما ن ف ا ل ه ا من الجلد لو كان من ا ل أ ق م ش ه السميكه ا ا ل ما ء ما ينزل مثل طربان ا ل س ي ا ر ة هذا جائز يجوز ا ل إ ن س ا ن ان يمسحا عليه لو كان قماش يعني متين بحيث تتحقق فيه الشروط ا ل ث ل ا ث ة يجوز للانسان أن ي م ه علي أ ان ما أعرف كلمة للطربال العربي أعرف ع أي شيء ي ي لها نظيرها و م ع ن ا ه ا ا ل علي ر ب ي جطاء ا س ا جطاء السيارة الطفيق فلا يجوز المسع الخبفين المتخذين من النتيج الذي ينفذ منه الماء وما من الأحاديث الصحيحة ر يروى ة نقول من ينفذ منه من يجوز على في جواز المسح على الجورب هذه ما, نتكلم فيها ما نقول ت ك ل م ما فيها ن إ ن ه لم يرد ولكن ما هو الجورب الذي مسح عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومسح عليه أ ص ح ا ب ه الجورب الذي يلبسه النساء الشفاف يقاده جورب جورب ا ل آ ن في العرب في الاصطلاح ا ل ل غ ة يقاده جورب هل قال واحد ممن قال لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ه يجوز النصر عليه م ا اظن ان واحدا من الموحدين قال انه يجوز م س ع عليه شفاف وفي ن ب س الوقت ما يمنع ما التراب ان يصل الى الرجل علاوه عن انه يمنع الماء. ما يمنع شيئا هذا جورج يجوز مسح عليه باتفاق علماء المسلمين ما يجوز مسح عليه ليش؟ لماذا لانه لا يمنع نفوذ المال ء إذن لابد من ضابط لهذه المسألة. اما ب د ن ض ب ط لهذه ان ل ل م أما س أ أ ة نترك ا ل أ م ر فوضى كل من ل ب س ج و ر ب ي م ت س عليه ما قال بهذا أ ح م د بن ع ن ب ل ولا قال بهذا ا ل ح ن ا د ل ة الجورب يجب أ ن تكون له مواصفات الجوارب التي كان يلبسها أ ص ح ا ب رسول الله ما كان عندهم مصانع تعمل الجوارب. هذه اليوم、الرقيق. ما كان عندهم الجوارب التي تلبسها الرقيقة كان هذه هذه مصانع كانوا ي أ ت و ن باللبس ا ا د ل ل ب ويلفونها على أ ر ج ل ه م وكانوا يلبسونها كما و ر د في أ و ص ا ف اللباس ا ل ذ ي كانوا يلبسونها بارجله ل و ا ب التي كانوا ينسعون عليها فإذا توفر عندنا و ا ر ب ا نمنع لكل شيء اتحد مع ذلك الشيء ب ا ل ا م يعطي نفس الحكم ما قال بهذا عالم من علماء ا ل أ م ة أ ب د ا و إ ل ا لو قلنا بهذا لاجدنا المسح على الجوربين الرقيقين الشفافين لأجزنا المسح وكانها لا تلبس شيء ما تسمى جوربا لم يقل بهذا و ا ح د من العلماء ا ذ ا لا بد ان يكون هناك ض ا د ط للجورب الذي يجوز المسح ن ننكر ولكن ننكر ان لا المسح على الجورب على هذه الجوارب الرقيقة الشقافة التي يدتها الناس اليوم أو الجوارب التي لا تبنع الماء يدتها او فاذا كان الجورب بحيث يمنع الماء إلى القدم يمكن تتابع المشي تبنع نفوذ ينسح صفيقا بحيث هذه نفوذ تتابع عليه بحل بين الفرد لا خلاف بين العلماء المسل على الجورة جواد هذا فإنه في قال النووي رحمه الله تعالى و ل الجرموق يجزئ هو ا ل خ ف الذي يلبس فوق الخطف ل أ ن الرخص ة ورد في ا ل خ ف ل ع م و م ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ولا ح ا ج ة أ ن يلبس الانسان خ ط ف ا فوق ا خ ف وبناء على ذلك إ ذ ا لبس الخطفين أ ح د ه م ا لبس خفا فوق ا ل آ خ ر و أ ر ا د أ ن يمسح إ ذ ا مسح على ا ل أ ع ل ى منهما ما يجوز المسح عندنا بالاتفاق او في الاخر و إ ذ ا أ د خ ل يده بين الخفين و مسح ا ل أ س ف ل منهما ف إ ن ه يجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة مسح على الخف ا ل أ ص ل ي وهذا الثاني لبسه ل ز ي ا د ة ل ل د ف ء ولا حرج عليه في ه ذ ا فلو لبس ت ي ن أ ح د ه م ما يمسح ا الآخر الأعلى فوق يجوز له أن على أن منهما إ ل ا إ ذ ا أ د خ ل يديه بين الصفين ومسح عليهم اما الجوارب التي نلبسها نحن اليوم تحت الخبز ف إ ذ ا كانت هذه الجوارب مما يمكن أ ن يمسح عليه توفرت فيه شروط المسح ع ى الخبز ك أ ن كانت صديقه كما ذكرنا ولبس الخبز فوقها ما يجوز له أ ن يمسح على الخبز ل أ ن ه ا بذاتها صارت خ ب ز ا و أ م ا إ ذ ا كانت ر ق ي ق ة بحيث لا تمنع ن ف و د الماء كمعظم الجوارب التي يلبسها معظمنا فهذه يجوز له أ ن يلبس ا ل خ ة فوقها و أ ن يمسحها على الخط لان أ ن ه ليس ل جرموقة أو أ الخط ليس جرموقا و إ ذ ا كان الخط مشقوقا وشده ا ل إ ن س ا ن في الخيط ق ا ط ئ ه يجوز له كما يقول ا ل إ م ا م النووي ويجوز مشقوق قدم شد في الاصح ولا تضر الثقوب التي تمر منها الخيوط ولو كانت ت س م ع بنفاذ الماء من القدم قال هذه لا تضر ل أ ن ه ا ضروريه لابد منها ه وأسفله يضع رؤوس أصادعه خطوطا رؤوس رؤوس ويضع رؤوس أصادع الجسرى اليمنا على على القدم أخمط أصادعه يضع قدمه ويمشيهما متعاكستين فوق الرجل بحيث يكون مسح خطوطا في ا ل أ ع ل ى ويكون خطوطا في ا ل أ س ف ل فيثن مسح أ ع ل ا ه و أ س ف ل ه خطوطا هذا ا ل م س ن و ن وهذا هو ا ل أ ك م ل ولكن إ ي ش ا ل ل يكفي ي ما هو أ ق ل ما يجزئ كما تكلمنا عن المسح في ا ل ر أ س قلنا س ن أ ن يمسح كل ر أ س ه ولكن ما هو المطلوب ما يسمى مسحا ولو كان لبعض ا ل شعر قال ويكفي مسح يحادي الفرد من الظاهر من ا لا أ ع ل ل ى من الباطن من باطن الخف ولا من ا ل أ س ف ل فلو مسح أ س ف ل الخف ما يجزئه ويعتبر م س ح باطلا لابد أ ن يمسح أ ع ل ى مسمى مسح ولو كان ب خنصره ا مسح ق ط ع ة ص غ ي ر ة من أ ع ل ى يعتبر ماسحا وكما يقول ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين ياخذ ب ا ل ر أ ي لكان مسح أ س ف ل يخفي أ و لا من ظ ا ئ ر ي ل أ ن ه هو الذي يلاقي الاوساخ وعلى ان ل أمسح ع ا وداع هكذا أسفل أراد ش ا ر ع ع ولا م ق ب الاوساخ مسحو ا ف ل ي ف كذلك م اعلى المذهب كما قال الإمام ا ل ن وداع و ي هنا مسألة زادها الإمام النووي ل ى ا ل الرافعي ل إ م م ا هذه س ت التي من المسائل ف ي ه ا استدراك اعتراض على الرافعي او مخالفه و إ ن م ا من المساء التي زادها ا ل إ م ا م النووي على المحرر ما ذكرها المحرر ولا تعرض ل ه قال ا ل إ م ا م النووي قلت حرفه ك أ س ف ل ه والله أ ع ل م إمام لا ب ع قال لا يكفي المسح على أ س ف ل الخط ولا يكفي المسح على العقل طيب الحرف هل يكفي عليه الحرف المسرى علي؟ ما الرافعي هل تعرض لهذا في المحرر قال ا ل إ م ا م النووي قلت حرفه ك أ س ف د ه والله اعلم من ا ل أ م و ر ا ت زاد ا ل م ن ع ا ج على ا ل م ح ر ر أ ن ه لا يجزئ مسح الحرفين و إ ن م ا يجب أ ن يكون المسح في أ ع ل ى الخدمه ف ولا مسحة ة إذا نجف الإنسان الخرف نجف د ساعة 21 ساعة تردد يريد له ا ل م س ل ام لم يبق ى ا ل أ ص ل هذه رخصه ما تناص و ا بالشد ل ر خ ما تناطوا ب ا ل ش د وبناء على ذلك قالوا لا مسح د ي ش ا ك في بقاء المده ل فإن في فإن أجنب هذا في فإن أجنب ن هذا الوضو صار ع ه هل عليه خبثيه حدث يمسحوا أكبر أن وأن خبثين على قال لا وجب عليه أن يخلع ل ي س وجب ت غسلا ً كاملا ً و أ ن يلبسهما بعد ذلك في ح د ي ث ص ف ا ن رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ن ا إ ذ ا كنا مسافرين أ و سفرا ً أ ي أ ل ا ننزع خ ط ا ف ن ا ث ل ا ث ة أ ي ا م بليالهن إ ل الا من جنابه إ من جنابه صححه ا ل س ل م ذ ي وغيره ف ن ا اجنب وجب عليه ان تجدد الغسل ة ل ق د م ي ه ث ا م ل ا يغسل ج س د كله و بعد ذلك يلبس الخفين ومن نزع وهو بظهر المسح انسان توضا ولبس الخفين واحسس واستعمل رسته توضا ومسح على الخفين هل كله انتقض وضوء كله؟ أم ماذا يجب قال يجب عليه؟ وغسل ض و هو هو ه كما وجهه وغسل يديه إ ل ى ا ل م ل ق ي ن ومسح ر أ س ه ولكنه لم يغسل الرجل و إ ن م ا مسح عليهما ف إ ذ ا خلع خطفه ا ل آ ن يجب علي أ ن يغسل قدميه ل أ ن ا ل م و ا ل ا ة عندنا ليست ركنا من أ ر ك ا ن الوضوء كما تكلمنا على بابه الدرس السابق ا ل م و ا ن ا ليست ر ك ن و إ ن م ا هي م ن د و ب ة فهو ك أ ن ه غسل أ ع ض ا ء ه ا ل ث ل ا ث ة وبقي عليه غسل ر ج ل ي فيغسل رجليه وبعد ذلك يلبس الخبز ف ة مرة ثانية أما إذا لم يغسل رجلي إذا يغسل و س الخفة ما متوفيا ولا يعتبره و ج له أن ينفع م ر ة ا ل ثانيه ة قبل أن يتم ص ر وشرف ه جواز الخفة المسع على أ ن يكون طهره كاملا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم <تصفيق>